عشر استمع إلى هذا القول الجميل وقرأه ثم اكتبه بخط كبير وعلقه في جدار الصف يجب علينا حماية الأماكن التاريخية لأنها تعتبر جسرا رئيسيا بين الماضي والحاضر